السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليق بذاته وصلي وأصلم على سيدنا ورسول الله صلاة والسلام من تلعقان بذاته كريمة وبعد فالله أسأل ان أن يفقه في ديننا وأي علمنا ما يفعل وأي ينفعل ما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تؤذنا يوم العرض عليك واجعل خير ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجعلنا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا السطره في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك السطره في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك السطره, في الدنيا, والآخرة إنا نسألك السطرة في الدنيا والآخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله والسلام ثم اما بعد فنحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره النبى وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل انه سميع مجيب الدعاء وتعلمون اننا في المحاضره السابقه قد وصل بنا الحديث عن اهل الذنب اذ ان هذه السوره الكريمه قد تحدثت عن اهل النار وما يلقون فيها جزاء وفاق على اعمالهم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 وما اعده الله سبحانه وتعالى لاهل الجنه والله اسال ان نكون من اهلها فجاء الحديث عن اهل الجنه بداية من قول الله تعالى ان للمتقين مفازا وتحدثت مع حضراتكم في نهايه المحاضره سرقه وقلت ان وصف التقى هو ارقى الاوصاف التي من الممكن ان يوصف بها عباد الله المؤمنين وكلمه التقوى هي كلمه جامعه لكل خير طارضه لكل شر فالتقي اجتمع فيه الخير كله وابتعد عن الشر كله وبهذا اخذ الوقايه لنفسه من النار ومن عذاب الله فالتقي هو الذي صحت عقيدته وصح قوله وصح عمله ونشا الله ان نكون من عباده الاتقياء ولذلك قالها الله لنبيه يا ايها النبي اتقي الله وقلت لكم ان خير ما ينصح به المسلم اخاه المسلم فليقول له ايه اتقي الله اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب يا امين يا رب هؤلاء المتقون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 في قضيه الوعد والوعيد الوعيد هو يعني تحديد عقوبه للمخالف والوعد تحديد اجر للطائع فالوعيد لا يكون الا بشار والوعد لا يكون الا بخير بخير هذه القضيه علما يقين عند علماء العقيده قالوا الله وعد اوعد اليس كذلك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 لا يخلف لا يجوز حق الله أن يحدى وأن يخلف فتلك نقيصات لا تجوز لحق الله أبقى في قضية الوعيد طيب لم يجي ربنا يصدر وعيدا للزاني للسارق للمرابي لكذا لكذا لكذا لكذا لكذا هل يجوز له أن يخلف وعيده الإجابة نعم طيب ده ما اعتبرش عيد أنك تخلف الوعيد قالوا لا ده بالعكس هذا من الكرم ومن الوحنى من الكرم ومن الليد ومن الوحنى <تصفيق> انا قلنا لو عندك مدير في العمل وجاء لك اللي هيجي بابري هديله لهم كفق عشر جنيه والله اتقى حقص منه عشر جنيه لو جاءت بابري ومدلكش ده شيء كويس مش كويس يبقى لابد أن يوفي بوعدي إن كان رجلا محترما طيب اللي بيجي متأخر بقى ووحدا يقول له ما علينا وقال له هبصر منك سمينك ما خفمش قال له يا مش خاص منك دعيب فيه ولا تقول ايه والله يا رجل كريم نزار الله يا رجل طيب محلال حلال. مش كده ولا ايه ولذلك الشاعر يقول واني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي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 واستخدم حرف التوكيد ان ان ان ان لا يخلق ولا بد ان ان ان للمتقين ان ان ان ان ان واللغة أمسكوا هذه الكلمة وهي كلمة ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان خلاص فالبعض قال ان مفازة مصدر والبعض قال ان مفازة اسم مكان برضه انا مش لسه مش الامور مش واضحه يعني يعني فلو قلنا ان كلمه مفازة مصدر ده لان مفاز يقولون فاز فوزا وفاز مفازة خلاص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 العظيم إبقى فقال ان للمتقين مفاز اي متنزها يبقى مفاز له اسم مكان وهو اسم للجنه التي ستكون متنزها لي ولا ننتقل فيها كيف ما شئنا نتمتع فيها بكل ما فيها وهكذا إبقى هي هتكون إيه متنزها قال وهذا التفسير هو الأرضح ليه قالوا يؤيده ما بعده اللي هو إيه بقى حدائق وأعنام متنزل وستنزل بقى هل يتنزف الجنة حدائق بس أتيني يا عم ربنا يكرمنا وإياك تتمتع فيها بقى بالنظر إلى الماء العمل والخضرة والوجه الحسن نسأل الله لنا ولك ليه الجنة طب الجنة يكون فيها الحدائق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 على قلب بشر يعني اللي يتخيلوا عقلك مش هيجيه شربوا حتى الخيال اللي عندك مش هيجيه مش هيجيه يبقى سير واتب وفي ضيئها مئة عامل ايه لا يقطع لا يقطع ها يبقى حدائق يبقى بساتين تحطها الايه ها الاسجار ما بقى كبر ولا عدم سيارات ولا مناظر المؤذية ولا تمشي تشوف اه اه يعني شوله جباله وفي البلد نشوف دلوقتي ولا العته الموجود لا امشي كلام بقاله يبقى دي حدائق يبقى انت حتفوز بمتنجه المتنجه ده عباره عن ايه يا عم حدائق بس خلاص نازل زمان تعالي وهيك قالت و اعنابه طيب الحدائق دي هتبقى مليئه بالثمار زي ما رابولن فاكهه ونخل وعمال كل علشان تبقى عاوز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 كل فاكهه اقسم الله بها او جاء ذكرها في القران الكريم ينبغي ان تلتفت اليها خلي بالك منها كل فاكهه وذلك زمان لما قولي خطط خطه كامله عن التين اقسمت في الكلام ده ولا لا التين اللي ربنا ها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 اشار الى ايه الى اهمياته فلازم تهتم بالمساله دي والضوة طيب التين بقى فاكتشفوا ان التين جمع بين كونه غذاء وكونه شفاء وكونه شفاء وذلك من اعظم الفاكهه اللي تأكلها الان والله التين دا وكل منه على قد ما تأكل العصاره بتاعت التين دي يعني ربنا كده يكرمك قمة الشفاء الانسان وصار التين دي احسن شيء للمعده اللي عنده قرحه في المعده ولا عنده التهابات ولا التين يا التين يا ذلك الشاعر قال ايه في التين قال التين يعدل عندي كل فاكهه تن. اذا ما انتى في غصنه الزاهي مخمش الوجه تسيل حلاوته كانه راكع من خشيه الله التين يا كل طبعا دعابك دلوقتي أخر دورها وهو موجود دلوقتي انت باجي يخدك اثنين كيلو يا الله. خلاص كذلك الأمر معنا في العنب ها هون العنب ها هون بشوف أهل العلم با يقالينه وليه في العنب با يا عمش حبايقة وعناب وشمعنا الأعناب يا وما قالش عنب الأعناب لأن العنب له أنوان مختلفة وأحجام مختلفة وطعم مختلف العنب يا شعب عندك العنب البنات والعنب البنات وعبين العنب اللي بيسمون العنب البل وعبين العنب مشا... كيف والعنب لحمة والعنب ها لصفة والعنب رحمة وخب بقى أيوال فقالوا يا أخي انت حتى ننظر العنب بأنواعه المختلفة على الأشيار رقم واحد فسروا الناظرين بس بصوا بي انت لا هتأكل ولا هتبصوا بس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 لا يعد الاول خش الجنه وبعدين بعد ما يخشوا الجنه قال له ايه فما تحفتهم فما تحفتهم ولذلك احنا قلنا لك من كرم الضيافه الضيف يكون له عند السلام تحفه وطعام وشراب لو اردت ان تحقق كرم الضيافه كاملة يبقى له عندك تحفه وطعام وشراب مش يبقى له عندك الشاي بت وتحرق قلبه وقلب ال ده يا عم وده اللي احنا فرحين فيه عليا الطلاق لم تا جاي تقوم تقول يا ده الراجل هيطلق ليه سبحان الله طيب هاجي ما خلاص بقى ده وصل للطلاق يا عم بعد كل الايمانات وبعد عليها الطلاق هي كباتي ايه يا عم طلقتها طلقتهاها شيء اللي تظهر وفين كرم الضيافة أين كرم الضيافة فإذا أردت أن تكون ها كريما يبقى أسحقك كل وجود الكرم شو بقى الكرم اللي احبه في الجنة وده السؤال اللي سألوا يقول لنا بس الله سأل تحفاتهم وبعدين غذاؤهم وبعدين شرابهم على أثر ذلك يبقى فيه تحفة وفي أكل وفيه, وفيه شراب عامل فالتحفكت ايه؟ التحفة ايه اللي اعبوها عن زي ما تخش بعض البيوتات اول ما تخش روح جيب لك بومبيره كده فيها ها شوكولاتات, شوكولاتات مش اللي ايه طبعا اللي ايه تخلط اخبطنا في الحيطه وترجع لك ثاني دي شوكولاتة شوكولاتة يعني فتأكلها كده دي شماء ايه؟ تحفك بعد كده يا خطولك ايه؟ ها الغدف بعد ما تتغذل تعمل ايه؟ ها تشرب ما شوفها شقوك ايه؟ ها العصائر ومتاع زي الناس الكريمة اللي جاي بقى ما حاجة صفره ترخي بلد لكن مش اشياء يا بلد خلاص فده قدمة الكارث قدمة الكارث فسبحان الله ليك تحفظ تحفظ الحاجة اللي يدالك في الاول بقى يديك بقى تقفحايا يديك شكرتايا يديك زي ما يديك دي اسمها ايه تحفظ فلم يشأل صلى الله عليه وسلم فما تحفظهم يوم يقول له ايه زيادة كبد النون حديث صهيموس زياده كبد النون النون هو الحوت واذا النون اذهب فالنون هو الحوت وزياده الشيء أعلى يبقى عايز يقول له ايه زياده كبد النون يعني ايه يعني اعلى كبد الحوت بتعطيتهم لما تخش الجنه اول حاجه هتاخدها بوقك هي دي تصدق اعلى كبد الحوت هادي كانت عايزه وقف كانت عايزه ايه واقفه واخد بلد فيقولك كده ان افيد لحم واستخرج من البحر لحم الحوت اطيب لحم في الاسماك لحم الحوت واطيب شيء في الحوت كبده واطيب شيء في الكبد اعلى شوف الخلاصه بقى أعلى ولذلك انت دلوقتي بينزلوا حاجه اسمها زيت كبد الحوت اغلى زيت موجود الجرام بالشيء الشيل الجرام بس شيل فولاذ خلاص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 كل ده جميل بس انت راسك حاجه الونيس بقى يعني انت وانت بتاكل وانت بتنزل عايز ايه عايز ونيس يعني مع غيره في التعبير الجماعه مش حلوين يعني لما يجوا خروج تفسحوا اليوم يقولوا اخي سبحان الله راسنا حاله النص التاني يعني عايز واحده معاه تخافوا الى صفتها والضحك والضحكه ده بالحرام في الجنه بالحلال بقى فانت مش هتنعم بده دون ونيس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 هذا مش عشان هو عازف عن النساء لا ده هو عنده شراحه للنساء فلا الزواج يعني امراه واحده فهمت ولا لسه يعني بالجو فيه واحدة واحده خلاص لكن مش بيتجوز وعمال كل يوم ها يا, عربت يا عربت. ليس يا عارض يستغني عن النساء وليس لا تولي اي واحده تقول لك لا مش عايز اتجوز كذاب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 اهل المر للمر اللي لا غنى لك عنها لا دنيا ولا اخره وهي لا غنى لها عنك لا دنيا ولا اخره فمن هنا جاء قوله تعالى حدائق عنابه معات الونيس ما تخافش وكواعب اتراب كواعد جمع كاعد والكاعد في لغه العرب هي المراه الناهد التي لم يتدل ابيها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 خلاص. وقال أبكار تبقى بيك بيك ما فيها شغل في خلاص ده مش كده وبس يبقى دي وكواعد ايه أطرابة, أطرابة يعني يبقى. قال يعني في سن واحدة جيش تقولي مراتي أحلى من مراتك مراتك دي كبيرة في السن وأكبر منك أو مش عارف ايه أو بينك وبينها كم سال لا كلهن في سن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 عشان تنظر إلى واحده تالية تقول ده فيها ميزه عن المرأة أو يا أحلى كل ده ما فيش كل ده ما فيش أو تشتكي منها عشان فيها عيب كذا كل ده ما فيش كل ده ما فيش وقال يوم ديني بقى إلى كل امرأة فقدت ولدها ولم يتزوج بعد يعني بص تلاقي وحدة بقولتم ده كان كتب كتابه وما هي الجوز ما الحقشي الجوز يا ستة هيتجوز في الجنة ما ما كانش لم يتزوج في الدنيا فيتزوج في الاخره وممكن اللي كانت اتزوجها في الدنيا تتطلع حينه وتقول يا ريت ما ففيه في الاخر فلاجد لابد ان تكون في بالنا الاخره يا عم لابد لابد فهيبقى معك ونيس تنعم به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 بلا كذب فمستعجلش انك اذا اخذته في الدنيا اضرك واذا اخذته في الاخره لم يضرك فاصبر فاصبر ومن هنا جاء قول الله تعالى وكاسا ذهابا وكاسا ذهابا الكاس هو الكوب الذي اعد للشراب في الصوص خلاص حط بقى في اي شراب لكن العاقل كانت تستخدمه غالبا ذلك اذا سمعت كلمه كأس انصرفت الى ليه الى الخمر كانت تستخدمه غالبا في شرب ليه في شرب الخمر ولما جاء الاسلام يا اخي سبحان الله العظيم نفوس العرب قد ألفت الخمر واصبح عندها تله يعني شيء لا تستغنى عنه لا تستغني عنه اصبح عندها كالماء والنار كانت قضيه صعبه ده انه يجي الاسلام يقول له كف عن الخمر كف عن الخمر خلاص فالخمر التي تصنع في الدنيا لا تخلو من كبر نية مذهبه للعقل هذه واحد خلاص مفسده للبدن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 يعني طلعوا في سنت من عشر سنين راع مطلعين كلام عن الخمر ويعني أبحاث طبية تقرأها تصب عشان يقولوا الناس إحنا عايزين أصحاب واحد مطلع أمريكا قانون تجريم الخمر ممنوع شرب الخمر ممنوع بيع الخمر ممنوع تدولها وحددوا عقوبة للي هيضبط سواء بقى بائع او شارب او حامل زي ما الاسلام قال هذا الكلام خلاص وبدأوا يحطوا كمان غرامات يعني عقوبات ماديه وعقوبات بالحبس وعقوبات غرامات وبدأت وسائل اعلام في امريكا تتكلم انفقوا ملايين الملايين من الدولارات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 فالخامرة مضرة للبدن وده مش كده وماس ده يكفي انها مذهبة للعقل وشوف بقى البلاو اللي بصراتب على ده اللي هيطلق مراجة واللي ممكن يزنب امه بله او الله ايه كانوا تبيني ووديو وعلقت عليها بصنب جمه او اتكلم عن اضرار البلاو اللي ربونا حضرامها دي الاثنين الشبان اللي اموهم انطحر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 قال الواحد زعل روحي قال هو ده اللي هيدويه وهيعلجه وهيرياح يعني اعلام خافان زال اللي عاملينه اثنان مدينة بتعرفت عليها ما جاب في مرة من الامراء ان واحد غمر راح قايم متوضي ومصنر كايات ايه ما حصلتش وكنت موت كنت اموت واشوفها يعني لو لهم كده اموت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 ده الموضوع ده هو ضب طقان بس ف فالانذم الشديد هي كده هي كده ولذلك هم يريدون هذا الفساد والإفساد فخلاص بقت الخمره شيء شيء طبيعي شيء طبيعي ولذلك الله ايوه على البغل التخين ده اللي بيمثل اسمه اللي كان دكتور وساب الطب وراح التمثيل اسمه يحيى زف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 خمر يعرف الفطار ده موجود في الرحله دي فجاي بقى فقال راح يعني طالع من كد الطاقه كبير وراح خليه يكتب مقال في في في, في في في في جريده او مجله ان التطرف وصل لرجال الجمارك فبقى الراجل الجمرك مش عايز يدخل خمره بقى رجل ايه قال واللي كان بقى جايبها ومدخلها دلال المتحضر الحلم دي كانت السياسه القذره في عهد القذر اللي كان بيحكمنا وطبعا نكله بموظف الجمهور نكله مين نكيله مين فسبحان الله شوف الخمره اللي بتصنع من الناس علم هزء وتخلي الانسان يزني بأمه ها تخليه يجمع نجوم من من السماء وتخليها ترمى في الطين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 هتشربها ازاي اعرف هتشربها ازاي هتشربها ازاي فربوني ياسف الكأس يقول كأسا دهاقا اش كده كأسا دهاقا خلاص دهاق بعض السلف ومنهم عكريمة قال صافية لا كدر فيها تقوم تبص ليها كده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 القدر الحسي خلاص العفانه والرغاوي والبلاء الازرق اللي انت بتشوفه في البلاوي اللي بيعملوها دي خلاص لقمان ابن عباس بيقول كاسا دهاقه يعني يقول كنا إذا استسنا الساق استحسسنا الساق يعني لا لما اشربه والكاس يفضى استحيط الساق يعني يقول له ايه سرعه املة تاني المزاج كده املى ثاني قبل مزاجي يروح مو الشغيب كده كاش يفضى عايزه ايه ها يتملى فالساق كده يعني يرضى يفضى املى الساقي قلنا اذا تحتفنا الساق قلنا له داهق لنا داهق لنا اذا يعني ايه يقول ابن عباس ايتابع لنا يبقى تابع لنا يبقى كل ما الكاش فضى تعمل ايه املاه فلما قال الله كاسا اندهاق قال ابن عباس متتابعه لا تنفذ ما انتش عارف شاقي بقى تشرب كليات ملك تشرب كليات ملك لسه بقى واحد ما تكلك كزازه ويوقع عليك ولا كوب ولا لا لا لا, لا. طول ما ما تشرب تمل يا عم. يبقى يعني ايه ها متتابع شيء جميل والله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 الحرب قامت وليه. لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا كذابا مش زي ليه مش زي خمر الدنيا يا عم مش خمر الدنيا عم لا يا حبيب دي بقى لا يسمعون فيها سالوا بقى السؤال هنا فيها دي تعود على ايه الضمير فيها ها ها ها اللي هي إيه, ايه اللي إيه؟ قالوا في الكاس اللي بيشربوه الكاس اللي بيشربوه ها وفيها بمعنى بسبب اللي بسبب الكأس دي لأن الكاس دي لما بتشرب في الدنيا بسببها يحدث اللغو واللغط والاساءه وان يعتدي البعض على البعض والكلام الخايب وانا جدع وهو حمار ويقول زي ما هو عايز يقول بقى ويخرب لا كاس الاخره يا عم ما في هذه الكلام ده خالص في هذه الكلام ده خالص ها. لا يسمعون فيها لغوا اللغو هو الكلام الساقط الذي لا خير فيه ولا كذابه يناحر بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا سكرانين ومدللين بحاله يبقى كل هذا الله الذي يحدث بسبب الخمر في الدنيا لن يكون في, في الاخره فان قلت فيها اي في الكاس اي بسببها ماشي وان قلت فيها اي في الجنه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 يا واحد خمرة الدنيا روح خلي بشربه كده يقوله عبارة يا ابن عن جلة هو بشربه حاجة مرة وتقرف لكن هو تعود عليه هو الشريط بكر ذلك هو يبقى ودد بخلاص يقربه وبيقلي خلاص ليه حاجة مقرفه حاجة مقرفه يبقى طعم جلة في الاخرة لذة للشريطين يبقى اختلا الطعم خلاص هي بدهن تقول بالعقل زي بجمع كل عندي مع بعضها هيك لك كل ايه بتجيب لك ايه بتجيب لك وصف روح ايه ثالثا لاغوا فيها ثالث يقول لك لا يصبعون عنها ولا يزجوا. خلاص ما بيزولش العقد يبقى طعم حلم ما فيش زوال العقد ما فيش ام لا لغوا فيها ولا ايه ولا تأسيمها ما فيش كلام دهش وهنا لاغوا فيها ولا كذابه ما فيش مع فيها كلام ساقط مالوش لازمه ولا يتطاحن الشاربون مع بعضهم وقد غاب عقلهم فيكذب بعضهم بعض, بعضهم بعض ويلعب بعضهم بعضه مفيش الكلام ده خالص ولذلك القضيه الخطيره دي عشان تفهم مخاوي الخمر بقى اياما ان كانت الخمر مباحة وقعت واقعه مع سيدنا حمزه وعلي بن ابي طالب بسبب الخمر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 مش يوم الاثنين القادم الاسبوع القادم بداياتا من الأسبوع القادم لقاءاتنا هتبقى كل يوم خميس الخميس اللي جاي ده انت خدت درس الإسبوع ده خلاص اوقت الإسبوع اللي جاي لقاعتنا فيها هيبقى يوم الخميس يعني هيعضى عليك يوم الإثنين اللي جاي مش عاجل ثلاث أربع قابلك اللي الخميس ليه؟ إن شاء الله كل يوم إثنين بقى هتشوفني برضي بس مش في المسجد هتشوفني على قناة الناس